هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من طريء لا يسمن ولا يُهني من جوع وجوه يومئذ ناعم وجوع يومئذ ناعم بسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها عين جارية، فيها سرور مرفوع، فيها سرور مرفوع، وأكوام موضوع، ولما رق مصفوفته وزراب يوم ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ وَإِنَّ الْأَرْضَ كَيْفَ سَطَحَتْ أَذَكِّرُ إِنَّمَا مَا آتَى مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا عَيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ